وَلَ فهَا تَحيَوونَ وَفِيهَا تموتُونَ وَمِنْهَا تُخْرجون يبَنِي أَدَمَ قَدأَ زَلْناَا عَلَكُم لِب سَ وَاد سَوْؤاتِكُم وَرشَ وَلِباسَ التَّقَوى ذَلِكَ خَير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 قُ إِ اللهَّه لا يامُر بالِالفَحش إيتَقولُونَ علىى اللهَِّ مَا لا تَعمون قُلْ الأأَمَرُ رَبّ بِالقِصطِ وَأَقمُ جوهَكُم وعيادَ كلّ مَسْجدون وَدَعهُ مُخْلِصينَ لَ الددينين كَمَا بَدأَكُمْ تَعُودُونَ فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةَ إِنَّهُمْ مُتَّخِذُو الشَّيَاطِينِ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ